لا الله من, إلا من ظلم கியூர் தூயர إن <سؤال> الله كان عفوا قديرا إِنَّ الَّذِينَ يَكْرِنَ ويحفرون بالله ورسله ويريدون أن يفعل الْمُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ ونريدون أن يتشذوا بين ذلك سبيلا أولا مُلْكِ الْكَافِرُونَ